قد عدت يا شهر الهدى يا رحمة تسع المدى يا طهر قطرات الندى يا كل ما للجمال قد عدت يا شهر الهدى يا رحمه تسع المدى يا طرقه طرات الندى يا كل معنى للجمال روحنا مثل الحمام نشتاق من عام لعام روحنا مثل الحمام نشتاق من آه قد عتبل أجر الجزيل تعط الكثير على القليل بالفضل ميزك الجليل رمضان قال طاب الوصال قد عتبل أجر الجزيل تعط الكثير على القليل. بالفضل ميزك الجليل ومضى نقال طاب الوصال روحنا مثل الحمام نشتاق من عام لعام روحنا مثل الحمام نشتاق من عام لعام سعداء وحان اللقاء لنموتافص الفطري من بعد انتهال سعاده حان القطار لنمده صان الوفا ويضمنا هذا اللي صار للفطري من بعد انتهال روحنا مثل الحمام نشتاق من عام كتبت أجور الصائمين وابتل لريق الضامين سعدت نفوس الباذلين فجورهم مثل الجبال أرحوحنا مثل الحمال Mithrul Haman, teshtaq min hamil, arıhunah. Mithrul